<تصفيق> لو مسلام يسقون ظلا بوندى ما أن تنزف كم في أفكار أحيق قوما ركنت جهل نسفت صلا بكر عمل بذن حسن شجر وارف يقفف حلوى ثقة عبيد برب القدر عون شباب يمسي أملا يا زخما أمطرنا بفساد بشرنا غيما يمحق ذاك كيما نور اللاح هنا ضياء العالم من هنا الآن